موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم, وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أُوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتلا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 ولولا ان ثبتنا كنقد قد كنت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا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 وقل ربي أدخلي مدخل صدق وآخرجني مخرج صدق وجعلني من الذين كسول قانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا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 ولئن شئنا لنذهبن بِالَّذِي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا